بستان الأدب أربعون حديثا في الأدب الحديث الحادي عشر عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن وسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لولدت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخولنا بها مخافة السآمة علينا متفق عليها